بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحلوا بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن أَوَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطِعَ الْعَقَبَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَا فَذَكَرَ رَقَبًا أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ